يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به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 الذين يلقوذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويكسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والارض اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تذون وما كنتم تكتمون واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا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 إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي, فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وآمِلُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلَوْنَ وَإِيَاءَ يَفْتَقُونَ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب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 كلوا من طيبات ما وزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَطُولُ حِطَّةٍ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 جَعَلَ لَنَا هَٰذَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْنَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا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 قالوا نؤمن بما أنزل علينا بِمَا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 قل من كان عدو للجبريل فإنَّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَفْثُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ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 يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملائكة بباب لها روت وما روت مِنْ يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلمنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يوجد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم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 وَدَّكَتِيرُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُو لَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا مِنْ عِدْ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِدْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا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 وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ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 فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرضع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَمَ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن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 Qulu amna bi Allahi wa ma anzil ilayna wa ma anzil ila Ibrahim wa Ismail wa ma anzil ila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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 متوا وسقل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على وَيَكُونَ ويكون الرسول عليكم شهدا.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 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنذرونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والخلك التي تجري في البحر والفلكة التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وَبَثَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السماء وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فإن أحسبتم فمستيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محرله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية ففديات من صيام أو صدقة أو نسك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 ومنهم من يقول ربنا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتينا في الدُّنْيَا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأفيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أدا فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَادِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ الَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَا شِئْتُمْ وَقَدْمُوا لِأَفْوُسِكُمْ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تردد أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 فَإِذْ طَلَقَهَا ثَلَجٌ أَحَالَهِمَا أَيَّتَ رَجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, وقد فرضتم لهن فريضة فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا, إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا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 اِن خَرَجْنَا فَرَجُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 بعد موسى إذ قالوا لنبيل لهم إذ قالوا لنبيل لهم مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَدِئِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ لَا اللَّهِ كَمْ مِنْ فَئِهِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ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 ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَلَكَ الرُّسُلُ فَأَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْكَلَ مَالَ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبِيَنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشريق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبُهِت الذي كفر والله لا يهذى القوم الظالمين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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفقه ك الذي يُفقِّر ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثَّلُهُ كمثَلِ صَفْوَانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه واعلموا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 يُأَتِّ الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُأَتِّ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكَرُ إلَّا أُلُ الْأَلْبَابِ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 إن تبدوا الصدقات فلعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وما تنفقوا من خيري وف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 وأحل الله البيعة وحرّم الدبّان فما جاءه موعدة من ربه فانتهى فَلَهُ مَا سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتموا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ألتظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى، ولا يأبش الشهداء إذا ما دعو، ولا تسأمو أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أَجَلِهِ ذالِكُمْ أَقُسَطُ عِدَّ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ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 فيأغفر למי يشاء ويُعذب مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ